إن الأبرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله وفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره ويخافون فون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام لحبه مسكين ويتيم واسيرا إنما إنما نطعمكم لوجه الله, إنما نطعمكم لوجه الله ونريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قنطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة بما صبروا جنه وحريرا متكئين فيها على الارائك متكئين فيها على لا يرون فيها شمسا لا يرون في شمسا ولا زمهريرا عَلَيْهِمْ عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية مِنْ من وَأَكْوَابٍ وَأَكْوَابٍ كانت طواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عيلا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان خلدون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سودس خضر واستبرق وحلو زاويرا من فضه وسقاهم وسقاهم ربهم شرابا طهرا هذا كان لكم جزاء إن هذا كان لكم جزاء كان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآنة